صحيح بالحسن وعلي رجع السيل وني بشواك روحينا رجع عقب السفر ذنعي الحجين في عينا تلا الجسد شرو حوي ادي ثني القبر لا حضته المهوله قلب النبي الوالي البتوله ايش يقول هنا الجسد الهامش اللي تقوله كل ما جرت زامه المهوله رجارس الولي مشوا كالحنله رجع بالصفة تمعي الحزن في عينا تلقى عن الجسد بجروحة ويبأنينة وشن بالعطف ومساح على جبينا حديث من القبر في اللحظة المامولة فجع قلب النبي والوالي والبتولة ماشي قول هنا الجسد عجل اه ماشي للثي قوله اخي في كل ما جرأت جامعة المغولة الجسد قال بألام الله يا راسي من فقدتك والحزين ما أخدي حساسي والقطع كبلا خجال قطع أنفاسي احجي لك شي جرام وانا مناسب والله يا راس اسمال سيدنا وانا مرمي على التروب والحشاء ارضامي اسمعوني لك على اهلي ويتامي وانت تسمع وانتي كسرة اعظامي وانت تسمع وانتي وكسفة أطار رجع راس الولي بشوى كوحانينا رجع عقب السفر لمعي الحزين في عينه تلقى الجسد بروحه أنينا وشن بالعطب مساح على جبينا للغمض في اللحظه المهوله فجاح قلب النبي بالوالد والبتوله شقول هنا الجسد الهامش الثقل اخيف كل ما جرحت دمعه لقيتك والحجر ما خدي حساسه والقطع كنا خجل قطع انفاس احكي لك شي جرى ولا مو ناس والله يا ناس الزمان سيدنا لامي وانا مرمي على الطرق والحشاب أسمعونينك على أهلي ويتامي وانت تسمع وانتي كسرة عظام وانت تسمع وانتي كسرة عظام وانت يراسي تأملي كموعي أقوب ماء طحن ويذنوعي يا راسي تأمليك وعيك حقوب ماطح نويض نوعي قبل قطعك علي شمر صعد حقوب قطعك حوافير صعدك بعد قبل قطعك علي شمر صعد اقوم بقطع الحوافي صعدت مثل صين وعلي له بالي يا راسي نحدث لي الكفن تربي عقوب غسلي بالعامر من هو بلاس تربيت كره مواسط من هو مثل ما أحد لحفار قبر من هو مثل ما أحد تدري يا راس الأهال كلها ما وما أحد شي يعلي لو ساعة بالحاسن لو ما عوضني عليه وبي تجهز ما حدت عننا وحفار يا ما حدت عننا وحفار يا يا راسي الاحدث مثل صوامع الباني يا راسي الاحدث الفاني مثل الصعواني من <تصفيق> البول قد ثلاث ايامنا مرمي على الغبره الكفن تربيع غسلي بالعابره من هو بالعشه تربي ترى هم واسف من هو ما حقد لا حلقه تدري يا راس الايام كل ما الشوله ما احد شيء يعني لا ساعه لو ما عودني علي بيدي جهازنا ما حدد عن نوح حد ترى يا وسه حطرا جذب يا والي وانا ما صول يمه وبكيهم ملك موحد كثر عذاما وحيشنا ولي دعوي بالجسد يلبه ويظنوحا جذب يا وليل وانا راسبوا اليمة وبقى يغمي ليد موحا كثر عذاما وحيشنا ولي دعوي بالجسد يلبه قَالَ آآ ما كُ기�ُ الرَمَحذَني وَالْيَّةَ بَعَالِيَةَةٌ يَونا كنت نظرك بسرعة، يباعتُوني جوAcعتك ومع الع Myers وحيني قَالَ آآ ما كُ LGBTQIX Julie وَاليَّةَةَ بَعَالِيَةُةَةٌ يَونا كنت نظرك بسرعة، يباعتُوني بينك وبين العز وحيراني جذب يا ويل وانا عصب اليمه وبجن الملتمعه اولي كثر عدمه وحزنه اللي داوي بالجسم قلبه ويضل جذب يا ويل سابو اليمة ووقت يهمي لدموعك كثر عذابا وحيزنا واللي داوي بالجسد يربا وضلوعة قال أنا مكتو عبر محخذوني ويلي ترى علي يساروني قال أنا مكتو عبر محخذوني ويليت معاني يا سرون كنت انظرك بسرعة بعداني بينك وبين العز وحيراني كنت انظرك وبسرعة بعداني بينك وبين العز وحيراني قال أنا مقطوع برمح خذون ويليت معاني يا سرون تنظرك السرعة بعدني بينك من العز وحيرني بينك من العز وحيرني عجسد وسط الضجد والواني كلها تغيرت جراوي الصوت وش بالنا بدموع تفجرت واليد على حاله كطرت شاهد البي يجرحني عجسد وسط الضجد والواني كلها تغيرت جراوي الصوت وش بالنا بدموع تفجرت واليد عمى على حاله كطرت شاهد بيا جرحة من الثانع يتكسر لن نظل الجسد قلط ومجروحة والقبر يهتش واني تونوحة الله يا راسه كاسة واضراسك ما كفى فنوحي وحودي مفتوحة لن نضلي الجسد يلقم جروحك والقبر يهتز واني تونوحك الله يا راسه مكسر واضراسك باكب ابنوحي وعروقي مفتوحك لن نضلي الجسد يلقم جروحك يا جسدهم عندما احنا استمح وحكم انت عليكم عليا ضربي يملوني نصبوني في حجر طيب لا رقيه حاجه شادوه ذبحناه استمح وحكم انت عليكم عليا ضربي يملوني نصبوني في حجر طيب لا رقيه اظن رادت ابوها ولانا قلب صبح ودوني ومن شاخذني شهقات حب قدنا اظل ما بعيوني رقيه عليا ماتت وعليا زادت الشوني تمنات بحضنها من الحا اسريد فنوني قولًا ونا نصعدة بالكبور حزينا لاهي للجسدنا من ره قال أظن هذا هل يوين علينا إن صورًا لقضعه ما سكن أنينا لنه والنا نصعدة بالكبور حزينا لاهي للجسدنا من ره فوتنا قال أظن هذا هل يوين علينا إن صورًا لقضعه ما سكن أنينا اظن رادت امومه ولنت اسرع ومن شع شهقات ومن شعك شنقات بقدان اخبلنا بعيوني وقيا ليامات وحليها زادت نحن الحاس رايدي لنا ونا صعدت بالقبر حزينة تعاهل الجسدنا من راسو وثينا يا لظن حادة حليو ونعلينا وانصر اللي قطعه ما سكن قانينا لنا ونا صعدت بالقبر حزينة يا سعد لا مره سوتينا قال ظن غاده اليوم علينا خنصر اللي قطع ما سكن امير